العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والهبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وههاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَضْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرطادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك معبد وإياك مستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال فَإِنَّمَا مَسَادًا فَدائِقًا وَأعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا لا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حسابا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 ذانك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انما انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله أكبر الله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 وََّ زِعَاتِ غَقَا وََّ شِطاتِ نَشْطَّى والالسادحاتِ سبحَا فسَّابِقاتِ سبقَا فَمُدَدّاتِ أَمرى يَوْمَ تَجكُ الاجِفَ تَبعه الراجِفَ كُهُُ يَمَائِدِ واجِفَ أَبَقَارهَا قاشع يَقُولُونَ اِنَّمَا نَحْنُ مَغْدُودُونَ فِي الْحَاثِرَةِ اِذَا تَـمَّ عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذًا فَرَّةٌ فَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ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 أأنتم أشد خلقاً أم السماء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 طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما فَإِنَّ قَانَ رَبِّهِ وَنَهَنَّسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَنَّسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ إِنَّ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرْ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَرْضُحَاهَا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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أَمَّا مَنِ اتَّقَ وَنَا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فَمَن شَاءَ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة فرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يتره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أَمَرَ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا قببنا الماء صبا ثم شطقنا الأرض شطا فأنبثنا فيها حبا وعلبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرَهَّقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك معبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين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 وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقتن بالخنة الجوار والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفست إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين وما طاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتذرت وإذا البحار فجرت وإذا علمت نفس ما قدمت وأخضرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فتواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ فِرَامًا كَاسِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْخُضَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا مُنْفِرُونَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الله أكبر الله أكبر الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم ماذا في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغبوب عليهم ولا الضال ففِي الْيَدَيْنِ <تصفحين> الَّذِي لَا <تالوا> إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى النَّاسِ يَتَوَرَّقُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ <لرب العالمين> كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وَمَا أدراك ما سجين كتاب مرفوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أتاطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقالوا الجحيم ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي قُمْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كتاب مرخوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مخصوم ختامه وَإِذَاكَ فَلْيَتَنَافَسُوا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَيَّ يَشْرَبُ بِهِمُ الْقُرْبَى إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَأُنَامِ ۚ النُّونِ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار مَا كانوا يفعلون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 فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اللَّهُ الله اكبر الله اكبر من الذين كفروا ويكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب الالم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون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 ضالين آمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود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 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الفريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار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 فرعول وتمود بل الذين كبروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفور الله أكبر الله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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ أَنَّجْمُ التَّاقِبِ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إنه على رجعه لقادر يَوْمَ تبلى السرائل فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقرن طفل وما هو بالهزر انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فنهل للكافرين امهلهم ويدا الله اكبر الله اكبر قم السلام عليكم ورحمه الله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم وَيرْجُمُ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نبع في الذكرى سيذكر من يخشى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 صحف إبراهيم وموسى ألأتاك حديد غاشية أجوه يومئذ فاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة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 لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل بلا يسر هل في ذلك قسم لذي حير أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ذَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاكِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَذَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فام من الانسان اذا ما بكى ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا إِذَا مَسَّنَاهُ ضُرٌّ فَهُوَ يَشْكُرُ وَإِذَا مَسَّهُ خَيْرٌ تَكْفُرُ فَيَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ ۚ على الْأَرْضُ بَارَّةً وَأَنْتَ تَعْتَزِلُ ۖ وَأَمَّا وَذُحِلِبُونَ الْمَالَ حُبًّا كَمَا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ تَذَكَّرْ إِنَّ شَانُ وَأَنَّهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّدَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ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 أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقطح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مؤقدة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَكَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْطَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَثَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم غضبا بذلك دين فسوها ولا يخاف عقبا والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَادُهُ إِذَا تَرَدَّى إِ عَلَنَا نَنهُدَا وَإِنَّ نَناابَآخَِةَ وَالقُولَا فَأَل ظَرتُكُمْ النَا رَ فَلََبَّ لَا يَصْلَ إَّ الأشْقَ الذي كَذبَ وَتَوَن ل وَسَجَبُهَن أَطط الذي يُؤتيمَا لَهُ يَتَزَبكات وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَنَسَوْا فِضَالَّ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الله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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما وجعك ربك وما ظلى ولا الآخرة خير لك من البولى ولسوف يعطيك ربك فترضى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 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ضرغب والتين والزيتون وبود سيمين وهذا الزلج الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن فقوين ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله, أبви.. الله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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَا بَارَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَآهُ اسْتَغْفَرَ اسْتَغْفَرَ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب و تولى الم يعلم بان الله يرى كلا الا من سهل نستعن بالناصيه نال سيء كاذبه خاطئه فليدع نادي سندع الزبانيه كلا لا تضعه والسجد وقريد الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القبر وما أدراك ما ليلة القبر ليلة القبر خير من ألف شهر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 رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا كَفَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْثُ الزَّكَاءَ وذلك دين القيمة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ بِي نَارِ جَهَنَّمَ خُعَدِينَ بِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 المين امين بسم الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاكا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وَنَادِيَا فِي ضُحَا فَالْمُورِيَا فَدحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا فَأَظْنَنَ بِي نَقَا فَوَصَفَ مِثْلَهُ جَمَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشديد أفلا يعلم إذا بعضر ما في الكبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ألهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين لك ألهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون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 والعاصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وير لكل همزه نمزه الذي جمع ما لو عدده يحسب ان ما له كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الخطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا قُرَيْشٍ إِلَٰهٍ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليكيم ولا يحفظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الله اكبر الله اكبر